بسم الله الرحمن الرحيم هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 إن نبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أي لن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطعِمونَ الطَّاءامَا ل خُبِّهِ مِسكينَ وَيتمَ وَأَسِير مِ م نُقعِمكُم لجهِل لا نُريد مِنكُم جَزَأَو وَل شكورَ إِا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمَ نابُ سَ قَ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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا وَيُسقَونَ فِيهَا كَأسَّ كَانَ مِزاجُهَا زَجَبِيلًا العْن فِيهَا تُسََّ سَلْسَبِيلَ وَيطُوفُ عَ العم الْدانَانُ مُخَّذُونَ إذَا رَأيتَهُم حَسِبتَهُم يُؤُّ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 إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاب نذيما